ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فماتوا من نذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نقر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 قض لهم قمل حن فكذبوا عبده وقالوا مجنون والذن فدع ربه أن يمُلُّ ضف تُصِير بفتحنا الأعوَال بما أفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات ألواح وذوس تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من الذكير كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون الزهير فدعا ربه أن فتحنا أبواب السماء إبْنَ مُنَامِرٍ وفَجَّرْنَا الْأَرْضَ وَيُنَالَ فَالْتَقَالُ الْمَاءُ عَلَى وحملناه على ذات ألواح ودسوء تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركناها آية فهل من مدكر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 أرسلنا عليهم ريحا صرصا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منه التذكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال سورة اغلقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب الاشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر اننا مرسلنا ناقه فتنه لهم فانتقبهم مصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فاعتر فكيف كان عذابي ونذر إننا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيب المحتور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهدوا من الذكر كذبت قوم العطيم ورسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من أنبنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتبارا في ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستخير فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم من مدكر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 أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع تصير سينهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدكم والساعة أذهب إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسَعْرٍ يُمْسَحَ بُلَّ فِي النَّارِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَدَاوَجُهُمْ ذُو قُمَّةَ سَقَرٍ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدْرٍ وَمَا أَمْرُنَا كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الذبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتكين في جنات ونهر إن المتخين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر